الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة فقد بلغنا ختم هذه الآية الكريمة التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها كتب الصوم وشرعه لهذه الأمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فلعلكم تتقون من أجل تربية التقوى في النفوس وذلك أن الصوم يحصل معه الجوع والعطش وذلك يكون سبيلا إلى شبع الجوارح فإن البطن إذا جاع شبعت الجوارح وإذا شبع البطن جاعت الجوارح فتطلب الشهوات والانغماس في اللذات وتضعف وتفتر عن طاعة ربها ومولاها جل جلاله وأما الجوع فهو مضن للخفة والنشاط في طاعة الله تبارك وتعالى خلاف ما يتوهمه كثير من الناس يظنون أن الصوم مدعات لي الكسل والفتور والنوم وذلك يرجع إلى أمر نفساني وليس يرجع إلى حقيقة تقوم بذواتهم وتتصل بأجسادهم وإنما هي أمور نفسية يشعر أنه مرهق وأنه متعب وأنه لا يحتمل بينما نجد الإنسان أحيانا قد يلهو عن الطعام والشراب وهو غير صائم لانهماكه في اعمال فينتصف النهار ولم يأكل ولم يشرب ولا يشعر بشيء لكن إذا كان يشعر بالصوم فإنه يذهب فاترا منذ الصباح إلى عمله إن كان له عمل أو دراسة وإلا فإنه يستغرق عامة النهار بالنوم بزعمه من أجل أنه لا يحتمل وليس به من النشاط ما يحمله على مزاولة الأعمال المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فعليه بالصوم فإنه له وجاء ألاحظ هذا التعبير فعليه ما قال فليصم وإنما قال فعليه بالصوم فقيل عليك بكذا يعني لزمه ولهذا ذكر أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله وغيره ما يرد من قول بعض القائلين بأن المشاهد أن الإنسان يصوم ولربما غرائزه لم تنطفئ فلم يؤثر فيه الصوم كسر الشهوة فأجاب عن هذا بأن الصوم المقصود الذي يحصل به كسر الغريزة هو الذي يكون كثيراً وليس بأن يصوم يوما ثم يترك اياما أو ربما لا يصوم إلا اياما قليلة في الشهر وإنما يكثر من الصوم هذا جانب الجانب الثاني وهو أن يراعي مقصود الشارع من الصوم فلا يصوم النهار وينام فيكون مستغرقا بالنوم ثم بالليل يأكل اكلا كثيرا لربما اضعاف ما يأكله حال الفطر فهذا لا يؤثر في صومه ولذلك تتسعر كثير من شهوات الناس وغرائزهم في شهر الصوم كما هو مشاهد فهذا يحتاج إلى مراعاة هذين الأمرين الأول كثرة الصيام إدمان الصوم والأمر الثاني أن يتقلل من الطعام والشراب ليلة الصيام يعني إذا صام وأفطر بأنه لا يأكل كثيرا وهكذا ليستعد لليوم الذي بعده فيتقلل من الطعام والذي نشاهده هو أن الأسواق قبل الشهر الصوم بمدة بعشرة أيام أو نحو ذلك تمتلئ وتتضاعف المطعومات بأنواعها في شهر الصوم مما لا تراه في شهر اخر كثرته وتنوعه ثم بعد ذلك لا تسأل عن الزحام، زحام المتسوقين في شهر الصوم كأن البيوت خالية من جهة، وكأن هذا الشهر للأكل والشرب. يعني لو ورد على المسلمين وارد من غيرهم، لا بصر له ولا علم بتشريع الصيام، ورأى هذا التحول قبل رمضان بأيام في الأسواق وفي كثرة المتسوقين، لظن أن هذا الشهر يتميز بكثرة. الأكل فيه والواقع أن الأمر عكس ذلك المفروض أن تقل المشتريات ويقل إقبال الناس على الأسواق فهذا شهر القرآن والصيام لكننا حينما لا ندرك هذا المعنى يحصل مثل هذا الخلل فنصوم صوما لا يؤثر فينا التقوى كما قال الله عز وجل وأقِن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نصلي ولكن الكثيرين من يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر هل هذا خلف فيما ذكره الله تبارك وتعالى من هذا الخبر الصادق الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الجواب لا حاشا وكلا ولكننا نصلي صلاة لا نقيمها وأقم الصلاة ان الصلاة ما قال وأدي الصلاة فالصلاة التي تقام هي الصلاة التي تكون مع حضور القلب والخشوع وإقامة الأركان والواجبات والشروط والمستحبات فبقدر إقامتنا للصلاة يكون تأثيرها على نفوسنا وأرواحنا وتحجزنا عن مساخط الله تبارك وتعالى على كل حال كذلك هذا الصوم الذي كتب من أجل التقوى لعلكم تتقون لعلكم تتقون لاحظ دل على ان الصيام يربي التقوى في النفوس والذي يربي التقوى في النفوس جمله الاعمال الصالحه فان التقوى اسم واسع جامع يقتضي العمل بطاعه الله وترك مساخطه هذه التقوى الامتثال الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى هي التقوى لا يحيد يمنة ولا يسرى لكن حينما ذكر الصوم وخصه دل على أن الصوم له مزيه خاصة في تربية التقوى بالنفوس فهذا من فضائل الصوم وتميزه على غيره من العبادات وجاء فيه أشياء أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فخص الصوم عن كل الأعمال الصالحة لله تبارك وتعالى لكن هذا الصوم يمنع الإنسان من ملاذ فيه والمتع أعظم المتع واللذات يا الأكل والشرب والنكاح أعظم المتع الدنيوية كما هو معروف عند العرب فيمتنع منها لله وفي الله ولو أكل وشرب لم يطلع عليه أحد فزوجته عنده ومع ذلك امتنع والطعام والشراب بين يديه فيتركه لله وفي الله وكذلك أيضا هذا الصوم هو سر بين العبد وربه تبارك وتعالى لا يظهر إلا لله عز وجل فهو مختص به أما سائر العبادات فليست كذلك إذا قام الإنسان يصلي رأاه الناس يصلي الصدقة المتصدق عليه يعلم ولو أخفاه المتصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لكن الصوم من الذي يدري الناس أنه صائم قد يكون الناس معه في بيته ولا يعلمون بصومه. ثم إن هذه الآية لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذا في أول آية في الصوم. لعلكم تتقون. من أجل أن يدخل الإنسان في هذه العبادة وهو محدد لي الهدف قد حدد هدفه من هذا الصيام. أي رب التقوى في نفسه سواء كان صومه تطوعا أو كان يصوم رمضان بحيث إنه ينسلخ الشهر وقد تربت التقوى في النفوس ازددنا تقوى لله عز وجل فيكون الناس في شوال في حال من القرب من الله والعبادة والإخبات والإقبال على المساجد المشاهد هو عكس ذلك أنه إذا انسلخ الشهر منذ أول ليلة تعود المساجد إلى حال موحشة من قلة مرتاديها لا سيما في صلاة الفجر وانظر إلى حالنا في صلاة الظهر من يوم العيد فأين التقوى التي ربيت في نفوسنا ونمت والله المستعان فينبغي على العبد أن يفتش عن نفسه وينظر في حاله وما اثره الصوم فيه وإذا كانت كان الصيام شرع من أجل التقوى لعلكم تتقون لتربية التقوى في النفوس فدل على أن التقوى من المطالب العظيمة فينبغي على العبد أن يتطلب الأسباب التي توصله إليها فإنه يوصل إليها بالصيام ويصل إليها ب تحقيق العبودية لله عز وجل وطاعته واجتناب مساخطه يا أحرى صلاة ان يكون تقيا وإذا صار تقيا فإنه لا يمكن أن تمتد عينه بالنظر إلى الحرام ولا ينطلق لسانه بالكلام بالحرام ولا يمكن أن تمتد يده إلى الحرام أو تخطو رجله إلى الحرام هذه الغيبة أيها الأحبة التي يسميها بعضهم فاكهة المجالس لما يجدون فيها من اللذة إذا ربيت التقوى في النفوس فإن الإنسان يجد انزعاجا وألما ونفرة شديدة حينما يذكر أحد بمجلسه بسوء لا يمكن أن تكون فاكهة المجالس وقد قال الله سبارك وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه لحم إنسان وليس بإنسان فقط بل لحم الأخ ولحم الأخ وهو ميت النفوس تنفر من مقاربة الميت لو أن الإنسان قيل له تبات ليلة في غرفة فيها ميت مسجى إلى الصباح حتى يغسل ثم بعد ذلك يدفن تجد هذا الإنسان لا ينام تلك الليلة يتقلب وينظر في كل لحظة وحين مع أنه يعلم أن هذا الميت ليس به حراك ولا يمكن أن يصدر عن شيء لكنها النفس هكذا تترقب دائما لربما يصدر عن هذا الميت شيء مع أنه في قرارة نفسه يعلم أن ذلك لا يكون فإذا كانت هذه المقاربة أمر تنفر منها الطباع فكيف بالأكل والنهش من لحمه وهو أخ وميت مثل ذلك المغتاد هو أخوك ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه يقلب يمين يسار ينهش عرضه وهو بعيد لا يسمع ولا يدافع عن نفسه كالميت جنازة تقلب وتنهش تأكلها السباع وهي لا تدفع عن نفسها فهكذا حال الغيبة فهل هي فاكهه المجالس فعلا هل يمكن بهذا الاعتبار أن تكون بهذه المثابه؟ فالتقوى تحجز الإنسان عن ذلك كله ولا يكون تصنعا بل تكون النفس في غاية النفرة من مساخة الله تكرهها وفي غاية الالتذاذ بمناجاته وطاعته والعمل في ما يرضيه لعلكم تتقون لعل هذه تدل على التعليل لعل للتعليل كل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا في موضع واحد كما ذكرنا في بعض المناسبات وهو قوله تبارك وتعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أي كأنكم تخلدون وهذا التعليل يدل على أن أفعال الله وأن شرعه مبني على الحكمة ليس هذا التشريع من غير حكمة وإنما مبناه على الحكمة سواء علمناها أو لم نعلمها هذه الحكم منها ما هو صريح كما في هذه الآية لعلكم تتقون ومنها ما هو مستنبط غير صريح ومنها ما لا يظهر للخلق استأثر تبارك وتعالى بعلمه. كذلك أيضا قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون لعلكم تتقون لعل إذا جاءت بعد الأمر فهي للتعليم وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أي من أجل أن يحصل لهم الرشد وهكذا أيها الأحبة هكذا يشرع الصوم لتربية التقوى ولكن أيضا قبول إنما يكون من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين وإنما تفيد الحصر وهي من أقوى أدوات الحصر إنما يتقبل الله من المتقين أي من اتقاه بهذا العمل يتقيه في الصوم فيحفظ لسانه وبصره وسمعه وجوارحه من مساخط الله عز وجل لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه فالصوم ليس لمجرد الكف عن الأكل والشرب ثم بعد ذلك الخوض في معاصي الله تبارك وتعالى أو أن يفطر الأنسان على المعصية بنظر ومشاهدات أو أنه يفطر على المعصية بمزاولات ومطعوم يصل إلى جوفه أو بمسموع أو غير ذلك فهذا لا تتحقق له التقوى لأنه لم يتق الله في هذا الصوم الذي يعرض صومه لهذه الأمور التي تخرمه كالغيبة الصوم جنة يعني من النار حرز من النار وجاء في بعض الروايات ما لم يخرقه يعني بالغيبة هذه الرواية حسنها بعض أهل المضعفها بعضهم ما لم يخرقه يعني بالغيبة فلا يؤثر فيه هذا التأثير إذا كان لسانه ينطلق بمعصية الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فإذا الصوم شرع من أجل تربية التقوى وكذلك أيضا لا يقبل الصوم ولا غير الصوم إلا كما قال الله إنما يتقبل الله من المتقين فالصدقات تقبل من أهل التقوى فيها والصلاة تقبل ممن اتقى الله فيها وهكذا فالذي جرى بين ابني آدم عليه السلام أنه لما قرب أحدهما قربانا فتقبل منه الآخر لم يتقبل منه فحسده على ذلك وقال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فاتق الله في هذا القربان فقبل وذاك لم يتق الله في هذا القربان فلم يقبل فقد يتصدق الإنسان من كسب حرام من كسب فيه شبهه قد يتصدق مع المن والأذى قد يتصدق رياء وسمعه ويخبر الناس عن هذا ليمدح ويثنى عليه فهذا لم يتق الله فيه إنما يتقبل الله من المتقين وهكذا فنراعي ذلك في صومنا فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقوى ويرحمنا وإياكم برحمته ويغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الله أعلم وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه السلامة الله